آياته كرّانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر و من بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عمل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 117. فقال لها وللأرض هي طوعا أو كرها 118. قالتا أتينا قَدْ خَلَقْنَا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَيْنَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَكُنْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ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 فأوسلنا عليهم مريح صَرْصَرًا صر في آيات من حساب النذيقه معذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولا عذاب الاخرة أخزا وهم لا ينصرون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 وقالوا لجلودهم لِمَ شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا بَصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنَّ غَنَّتُمْ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 فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَسْوًى لَهُمْ وَإِن فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِدِ وَقَدْ يُضْنَى لَهُمْ قُرَنًا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَطَّ حق عليهم القول وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.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 فَلَنُجِزِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً شديداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أسوأَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزاؤُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النار لهم فيها دار القرد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن 119. والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين 110. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة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 وَلَهُمْ فِي جَنَّاتِ تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَلَكُمْ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ نُزُلًا مِّن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ وَخَمْرًا طَهُورًا فَيُسْقَوْنَ 114. ومن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة اذفع بالتي هي أحسن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 لا تسجدون للشمس ولا للقمر واسجدون الله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أن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 إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَغْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّن أم يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِعْمَنُوا مَا إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءه وإنه لكتاب عزيز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 إِنَّ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرآنًا أَعْجَمٍ إلَّا قَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمٌ وَعَرَبِيٌّ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 وَمَنْ أَسَاءَ أَفَعَلِيْكَ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامِ الْعَبِيدِ إلَيْهِ يُرَدُّ عِمُّ السَّاعَةِ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 وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإما فهو الشر فَيَأُوسُ قنط ولا ان اثقناه رحمه منا من بعد ضراء امس تجو ذالي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 فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَنَأْبَىٰ فِي جَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ ۖ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 سَيَتَبَيَّنُ لَهُم أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ رَبُّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ